اسمعوا يا كل أولادي ياللي بقلكوا سنين تايهين ارجعوا لطريق الفادي وانتو تعيشوا مرتاحين فكروا فبديتكم وضحياتكم صم وصلاة ووعوا العالم يبعدكم عن يسوع وعن سماء فكروا فبديتكم وضحياتكم صم وصلاة ويقول العالم يبعدكم عن يسوع وعن سماء اسمعوا يا كل أولادي يلي ارجعوا لطريق الفادي وانتوا تعيشوا مرتاحين الكنيسة هي الأم واللي يعيش قوها كيد راح يوصل لطريق النور ويفضل قلبه ماللي سعيد الكنيسة هي القوم واللي يعيش جوه هكيد رح يوصل لطريق تملي سعيد اسمعوا يا كل أولادي ياللي بقلكوا سنين تيهين ارجعوا لطريق الفادي وانتو تعيشوا مرتاحين خلوا جسادكم دايما طاهر ميا شي من الخطيئة علشان يجي يوم نستاهل اننا نوصل ليلة بديا خلوا جسدكم دايما طاهر ما يقرب شي الخاطية الخطيئة علشان يجي يوم نستاهل إننا نوصل للابدية <تصفيق> اسمعوا يا كل أولادي ياللي بقلكوا سنين تايهين ارجعوا لطريق الفادي وانتو تعيشوا مرتاحين وفي الاخرة بلما سبكم رح اوصيكم تاني واقول الوعب ليس يغلبكم دع الزوم مش وفي الاخر ابل ما سبكم رح اواصيكم ثاني واقول الوعب ليس يغلبكم دع الزو مالو مش هيطول